なおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにいらっしゃるなおまんまにい 私たちのお話を聞いてくれるるる。<音声> ه ي ا ل ج ا ر ي ة التي تلد من سيدها في ملكك ج ا ر ي ه اما يضعها سيدها فحملت فولدت هذه تسمى أ م و ل د لا تسمى اعلى وضعها ف م لا احد ا ن ا عبد الرحمن العمر ن ه ب ب ا د موطه فهو مسلمه فمسلمه معبره بعوضه بما ل ه マーウィンメディア。ブセルィア、 و فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره سعد باسناد رجال وثقات ان ام سلمه رضي الله عنها قالت لابي سلمه بلغني انه ليس امراه يموت زوجها وهو من اهل الجنه ثم لا تتزوج بعده الا جمع الله بينهما في الجنه فتعال اعادت アラティブに書いてある ل は、あなたの書いてあるのは、あ م たの書いて م るのは、ا なたの書いてある。 よく聞いてみると、あなたはあなたはあ من حيثما ينتظر أي أداظه جهات بالآلته وجده ه ذ ا ا ف ركوب س م ا لا أن بجرموز بفارس بهمه عند اللقاء وكان غير معركه غير طهار あの時に言うとおり、私はあなたの言うとおり、私はあなたの言うとおり、私はあな ن の言うとおり、私はあなたの言うとおり、私はあなたの言うとおり、 ان ض ك بكت و إ ن بكى ضحكت إ ن طلقها كانت حليبته و إ ن أ م س ك ه ا كانت م ص ي ب ة سعفاء وارعاء كثيرة سعفاء برعاء ك ث ي ر ة الدعاء ق ل ي ل ة ا ل إ ر ع ا ء ت أ ك ل لما وتنصح لما صبيها ت مهزوم وبيتها مزبون إ ذ ا حدثت تشير ب ا ل أ ص ا ب ع وتبكي في المجامع باديه من حجمها ا ن ب ا ح ة على بابها 私たちはこのように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うとをうことをを言うことを言うことを言うことを言 بمن يداح ولا قال وإنما وسلم فقالت قالت اني ب ي قال ابن ر م امراه ل من المرض سألتكم نبيي زوجاً ا وسلم صلى عليه وسلم ف ق ا ل ت إني هرأة م ط ي ر ذيلي وامشي في المكان إلى إطارة البنز س فقالت أ و أ م ش ي في مكان قذر اني ظاهر انك تتخيل ا أنا أطل لي مكان ش ي في ا قذر ر لأن لا ي في ق م ك ان القبيب و ف تمشي فيه لا وهذا يجب أ ن يكون أ ق م العالم إ ذ ا ساله من يصبح يرى المساء الفرنيا حكمها كذا ل أ ن الله يقول كذا حكمها كذا ل أ ن رسوله ا ل ل يقول كذا حكمها كذا ل أ ن دليل كذا ف إ ذ ا ا ح س أ ء بعض الناس ا ل م ن م يقول كذا ل أ ن ن ع ا ش ر ه ا ل ك ذ وكذا ل أ ن خيرك ل ك ل ا فيسبب هذا سوء ظ ن عند العوالم بفقه الملك حتى ستسمع ل عند كثير من الناس آ ت فقه الملك فقه ب ل ا د ل ي ل فقه متخيل فقه كنت ص فقال على ف فلان أولئك ل ذ ي يجيب بكذا م لا تقل و في قلبك ل لا ترضيك في القلب لا ترضيك كفقه العملي كفقه الشافعي كفقه الحنفي فقه مستنبط من ا ل ل ه د طيب من ولا من من الله الأسئلة على هذه فضاء و لا خير ولا أ م و ر م ن يريد أ ن ي ت ف ق ر أ ن يسلك الدرب الذي سلكه من قبله ف أ و ص ل ه هي من تسال عن اجازه معلومه ة مرت بها انما سالت عن طريق قد لا ي ا ل ي الى مخلوقات من الاجازه فتمر لا ترى في ذوي الاجازه ا ل ك ي تشك انه تعلم او إنتي؟ أ ب و ب ك ر هذه كنيا ابن عمر هذه كن أ م و س ل م ه اي كنيا كل ما ص د ر بابن أ و ابني أ و أ م ي أ و بنت فهذا كنيا ي ع ن ي هو ع ب ا ل ر ح عن ماله اللقب ما هو كل ما أ ش ع ر بمدح أ و الحمد هذا الصديق ل ل ق ب ا هذا يشعر بمدح هذا لقد اعوض ل أ ا ل أ ع م ش ا ل أ ع ا ج الباب خراس ه ذ ي ك و ل ابو جهل هل ا يقولون لي ب س م ا ل أ ن اتى وكل يد و لا ت ر ا ب اخيرا سيما صحيح ف ه ذ ي ق و ل و ع ل ى ا ل ع ا ل م و قد يكون به الباري س و ن و لا ترى وكل يد عمر و خطاب سود ابو ح ر س لا ت و ا ابو يدو الفاروق لا تروا فاسم ه ا ب ي ع ة الرحمن اسمه تقدم لنا ا س م ه فاروق ولا ق ب و ه ر ب ي ع ة الراي م ذ ا لا تروا وقد تقدمت لنا ترجمته فيما بعد وذكرنا هنا ا ل ق ص ة التي كان ارادها المسجد وغيره ان فاروقا كتب في البعوث ف م ك ت سبعا وعشرين س ن ة في ا ل ب و ذ في ا ل م ر ا ب ط ة في الجهاد وترك زوجته حاملا ً لابنه ر ب ي ع وترك معاها ل ذ ي ن ا ت دينار ف أ ن ف ق ت المراه ذلك المال على م ن ه ا حتى صار عالم ا ب ا ل م د ي ن ة و م ف ت ي ه ا في زمانه وشيخها الذي ي ك ت ف و ا ل ت ح م ن ا س ح م ل ه ثم بعد ذلك خادم ا ل فاروق بعد سبعين وعشرين سنه ودخل بيتا فاولد ربيعه أخي شو نبي؟ ابن رجلا ي ن فاخذ موتي تلاميذه وقال يا عبد الله تدخل على حرمتي فلببه ايضا ربيعه وقال يا عبد الله تدخل على ي ه بيتي فتلاببا في ج و ن ة من ا ل ف ق ه ا ت ف بعد ذلك استبقاه عنده ل ي ع ي م ابنه عثمان بن الوليد وقال عبد العزيز بن عبد الجلال م بن سلمه ر ض الماجشون ه ذ عزيز م ا كان من تنبيه ربيعة قلت ا ق ل لربيعه في مرضه الذي مات فيه يا ر ب ي ع ه ان قد تعلمنا و ي أ ت ي ن ا الرجل ي س أ ل ن ا ع ا د ا ل م س أ ل ه لم نسمع فيها ج ي ئ ا يا عبد العزيز لانك متجاهلا خير لك من أ ن تقول في شيء من ذلك يحتجك ا ل ل ن س ق ا ل و ل أ ن الحدث هو كما عرفوا فلا يقال عن اذن الحج فان ذلك خاص بالميت وكل ما يخلط من المعتمد للميت ومنه قول علي بن لفصري غيروالدي ر ح م الله يا اخى ا د ن ي ا اعتبرها لك من ملكها اي روح موط وخرق واعتبر انت غربا ليس يستعلن في رفع اسكان ولا ف ت غلق هل مقاما في بروج شيدت ومنيف مشتقر ونفق 私はこの日のたた وملك ي عليه يتوقع ج ب أن و أ ن ت و ل ن ر أ ي ت انه أ و ر د هذا الاثر مستدنا به على أ ن من حمل الميت أ ن ه لا الوضوء عليه وذكر ا ل ن و ش ق في بيت المجتهد قال وشد قومه ف أ و ج ب الوضوء على من حمل الميت لكنه لم لك يسمها بليطه لم يسم من ا و ل ا ء قال خ ط ب ي لا اعلم أ ح د ا من ا ل علماء أ و ج ا ب المسلم على من حسن الميت او ج ا ب الموضوع على من حمل قال ولا عنه ل احد قال بهذا ل ذلك مازلنا ننتظر هؤلاء الذي ن ش ا ه د و ا عند ا ل بروشه فاذا هذا م ن ه ا جمعين عند من حمل الميت فليس عليهم فما قولنا حينئذ فيما راينا و واحد ع ل ابن عمر رضي الله عنه أنها سؤال وقديمه جديد بعضه اخر ببعض ولن ي أ ت ي آ خ ر ه ذ ه ا ل أ م ة ب أ ه ل ا ل ما كان عليه أ و ل ه ا في شيء كان عليه أول وقت م اولها زلت ل أمري ل ل أ ن وما الذي صرف هذا ا ل أ م ر عن وجوه ا ل ا س ت ه د ما ر و ا الشيخان عن ام ا ل ع ط ي ة ا ل أ ب ص ا ر ي ه رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ج ب ت فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا أ و أ ك ث ر من ذلك ان ر أ ي ت ن ذلك وجعلن في الاخيره كافرا او شيئا من كافور ف إ ذ ا برغتن ف ك ذ ي للنبي فلما ف ر غ ن ا ه ل